نصوص فهم المسموع في الاختبار النهائي نصوص فهم المسموع اولا استمع إلى العبارة ثم اختر الجواب الصحيح الأمر عجيب طلب مني الطبيب أن أتناول الدواء بانتظام واحد المتحدث ألف طبيب با مريض جيم ممرض يجب على جميع الطلاب والمدرسين والعاملين الحضور إلى المعهد مبكرين اثنان المتحدث ألف مدير با مدرس جيم طالب على المشافرين على الرحلة رقم خمسمائة واثنين وسبعين إلى الخرطوم التوجه إلى الحافلة رقم تسعة ثلاثة هذا الكلام في ألف الطائرة با الحافلة جيم المطار بقي يومان على شهر رمضان وبعده يأتي شهر شوال أربعة نحن الآن في شهر ألف شوال با رمضان جيم شعبان الساعة الآن العشرة وستغادر الطائرة بعد ساعة وستصل الساعة الواحدة بعد الظهر 5 ستغادر الطائرة الساعة ا الحادية عشرة ب العاشرة ج الواحدة ثانيا استمع الى السؤال ثم اختر الجواب الصحيح 6 هل محمد قلق بسبب هذه المشكلة ألف نعم محمد قادم با نعم هذه مشكلة ج نعم هو كذلك سبعة لماذا نشتري بيتا في الريف ألف لنقضي فيه العطلة با نشتري البيت ج نعم في الريف ثمانية متى تخرجت في كلية العلوم ألف سأخرج اليوم با منذ أربع سنوات ج. تخرجت في كلية العلوم تسعة هل ستعمل طبيبا مثل أبيك أم طيارا مثل أخيك ألف نعم أبي طبيب با نعم أخي طيار ج سأكون مثل أبي عشرة كيف تروح عن نفسك ألف سأقضي العطلة بعيدا عن العمل با سأروح عن نفسي ج نعم سأحاول ثالثا استمع إلى الحوار ثم أجب عما يليه من الأسئلة كم عمر أخيك عبد الله؟ عمري أربع وعشرون سنة وهو أكبر مني بست سنوات أحد عشر السؤال كم عمر عبد الله ألف أربع وعشرون سنة با ثماني عشرة سنة جيم ثلاثون سنة ماذا تعمل أنا طالب الآن وبعد سنة سأتخرج من كلية الطب اثنى عشر السؤال ماذا سيعمل الرجل ألف طالبا با طبيبا جيم في كلية الطب الماء غير نظيف هذه الأيام علمت أن المصانع تلقي النفايات في الأنهار ثلاثة عشر السؤال عما يتحدثان ألف عن التلوث ب عن النفايات جيم عن المصانع الصوت الأول ماذا أفعل مع يوسف؟ فهو مراهق ولا يسمع كلامي الصوت الثاني عامله بحكمة أكثر فهو يشعر بأنه رجل كبير وليس طفلا أربعة عشر السؤال كم عمر يوسف ألف عشر سنوات با أربعون سنة ج ستة عشرة سنة رابعا استمع إلى كل فقرة ثم أجب بوضع علامة صحيح أو خطأ الفقرة الأولى ذكرت الصحف المحلية صباح اليوم أن هناك نفايات مدفونة في الصحراء الغربية وتعتقد هذه الصحف أن هذه النفايات قد وصلت إلى البلاد عن طريق البحر أولا ثم نقلتها شاحنات كبيرة برا في الليل وتقول إحدى الصحف إن مصدر هذه النفايات بعض الدول الصناعية الكبرى وقد جاء في مجلة الصحة والمجتمع أن أمراض السرطان كثرت أخيرا في المناطق القريبة من الصحراء الغربية وقد مات في الأسبوع الماضي أكثر من عشرة أشخاص ودخل أكثر من أربعين شخصا المستشفيات واحد دفنت النفايات في الصحراء اثنان وصلت النفايات عن طريق البر والبحر 3- نقلت الحافلات النفايات برا 4- دفنت النفايات في الليل 5- مصدر النفايات بعض الدول الكبرى 6- الصحة والمجتمع اسم إحدى الصحف المحلية 7- كثرت أمراض السرطان في المناطق الغربية من الصحراء 8- عدد من مات في الأسبوع الماضي عشرة أشخاص تسعة عدد المصابين في المستشفيات أكثر من أربعين شخصا الفترة الثانية من المشكلات التي تواجهها الأسر في العصر الحديث أن الأبناء لا يسمعون كلام الآباء وأصبح الزواج مشكلة فقد كان الزواج في الماضي لا يكلف كثيرا أما الآن فهو يكلف كثيرا من المال بخلاف ما كان عليه في الماضي حيث كان الزواج سهلا وكان الشباب يتزوجون وهم صغار أما اليوم فهم يتزوجون كبارا وبعض الشباب من الرجال والنساء يفضلون الحياة دون زواج لأنهم يعتقدون أن الزواج مسؤولية ومن ناحية أخرى كثر الطلاق فزادت مشكلات الأسر وفقد الأبناء في كل أسرة الأب أو الأمة عشرة الزواج سهل هذه الأيام أحد عشر الآباء لا يسمعون كلام الأبناء اثنى عشر كان الشاب في الماضي يتزوج وهو صغير ثلاثة كل الشباب يفضلون الحياة دون زواج أربعة عشر كثر الطلاق في العصر الحديث خمسة يعتقد الشباب في الماضي أن الزواج مسؤولية